ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأويهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم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 وقائم فلما كشفنا عنه ضره مر كأن, لم يدعنا مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أخذوا أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجيئتهم رسلهم وجيئتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خَلَ ففي الأرض بَعْدِهِمْ بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تعملون عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا عليهم قَالَ بينات قال الذين لا يرجون لقاءنات قال الذين لا يرجون لقاءنات بقر من غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحي الي اني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شيء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن؟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 ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالي عما تشركون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 إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا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 وحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجيهم إِذَا هم يبغون في الْأَرْضِ بغير الحق يَا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 أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنت قادرون عليها اتيها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بلمس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعون إلى دار السلام ويهدي ويهدي من يشاء إلى ضراط مستقيم للذين أحسنوا الحسن وزياده ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذله أولئك أصحاب الجنة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 أسلفت وردوا الى الله موليهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع وال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 ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن, ومنهم من يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم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 أَوَّلَكِنِ النَّاسُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَرَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدَ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جيد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 إلا ما شيء الله لكل امه نجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آل آن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هت جزون إلا بما كنتم تكسبون ويستمبونك ويستمبؤنك أحقنه قل إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنه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 لله ما في السماوات ولا الأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد قdj كم موعظة من ربكم وشفاء موعظة ربكم وشفاء ألما في الصدور وهدو رحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فاليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أَرَأَيْتُم مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ الرِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ۗ أَنَّ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ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 إت تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض وَلَا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ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 ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا وجعلناهم الذين كذبوا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فدعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جئهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جيكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم فلما جئ السَّحَرَةُ قال لهم موسي ألقوا ما أنتم ملقون فلما أَلْقَوْا قال موسي ما جئتم به السحر إن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 يَتَّمُّ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ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 واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب لليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل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 إسرائيل وأنا من المسلمين آل أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آيه وإنك كثيرا من الناس عنه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 أَلِلَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جِئَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جئتهم كل آية حتى يروا العذاب لليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها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 وَأَيُمَسِّكِ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَأَيُرِيدكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 واتبع ما يوحي إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير